بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فكنا قد توقفنا في بيت من بيوت رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو بيت عائش ومن ثم انتقلنا إلى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 على راس ثلاثين رجلا وفتح عليه حتى استاق معه النعم والشياه يعني الذي ينظر يقول إنه عاد سالما غانما ولكنه بمجرد أن قفل راجعا في الطريق ادركه الطلب أي لاحقه العدو بن مرة فرماهم الصحابة رضي الله تعالى بالنبل حتى نفد كل ما لديهم من النبل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 الرسول عليه الصلاه والسلام يريد أن لا يرفع رؤوسهم بعد ذلك فقاتلوهم وأكثر فيهم القتل اكثروا فيهم القتل واصابوا منهم نعم نعما كثيرا هزموا اعداء الله سبحانه ورجعوا بغنيمه من النعم والشياه وغير ذلك المهم هكذا اذهب الله غيظ المؤمنين وشفى صدور قوم مسلمين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 أرسلها إلى الشام، إلى ذات أطلق. مكان اسمه ذات أطلق. يقول الشام يعني راهي تسعمئة كيلومتر. تسعمئة كيلومتر يعني لك ما تسير ولك ما تتعب في ذلك. وكان هناك بنو قضاء. هذا بنو قضاء حشد الجموع. يعني جمعوا بعضهم بعضهم بعضا. وذلك محاولة لإغارة على المسلمين. نلاحظ هذه جرأة عظيمة.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 وفي الحقيقة الأخبار مشت بأنه مات لأنه لما ضرب بالسهام وقع مع القتلى ارتثى اي تحامل وإظهر أنه ميت مع القتلى حتى إذا ذهب العدو وانصره تحامل بجرحه ذلك عندما جن الليل ومشى إلى المدينة يعني سار إلى المدينة رضي الله تعالى عنه أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام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 يتعبون كل هذا التعب ويبذلون كل هذا الجهد حتى يرتاح المسلمون فيما بعد لا يقلقوا مضاجعهم شيء شجاع بن وهب هذا من بني أسد وبنو أسد يعني من الأعراب الجفات أحيانا كما قال سبحانه يخرج الحي من الميت فهناك رجال من بني أسد أبلوا بلاء حسن منهم هذا الرجل شجاع بن وهب بالأسد كان قد أرسله رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر ربيع الأول إلى ذات عرق ذات عرق هي نجد وهي مهل أهل العراق بأعراض الحج يصلون إلى ذات عرق ويهلون بالحج أو العمراء كان هناك في ذات عرق في نجبن وهوازن وهوازن كثيرا ما كانت الذي يدرس السيرة من أول ما بدأنا إلى الآن يجد أن هوازن كانت وراء تأليب الأعراض كانت تمد الأعراض بأن يهاجموا مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم هذا الرجل شجاع بن وهب فكان شجاعا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 أن جيشا عرضا من آتين حتى لو قيل لقد رأيتهم خمسة وعشرين يقولك لا وراء الخمسة وعشرين عن اليمين أو عن الشمال أو وراء هناك من يختفي من وراء الرعب يسكن المشركين ففروا صور قبيلة كاملة تفروا بنسائها وأولادها وما استطاعوا أن أن يحملوه من متاعهم والآن أهل عليهم شهر طبعا شو كيف نسير أهل عليهم شهر جمادى الأولى و.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 وعلم أنهم لن يتابعوا ما يقول قال أردت أن أخطى مانكم وظل على كفره المهم كيف يمكن له رقلا أن يغسل له لأن تبقى في قولة بعض الناس مهما فعل كيف له أن يمسح هذا فلا بد إذن من أن يثير حربا على النبي عليه الصلاة والسلام أو على الأقل يضغط على بعض الجهات كي يضرب دولة الإسلام المهم هذه الأخبار قد وصلت رسول الله عليه الصلاة والسلام موقف هيرق لا يسر ويقلق المضاجع يقلق هذه الدولة الفتية لذلك عليه الصلاة والسلام قرر خاصة بعدما حدث حدث ما كان أحد ينتظره حدث امر ما كان ينبغي الكفار ولو كانوا مهما كانوا أن يفعل حتى المجوس عبد النار ما فعلوه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 جانب من جوانب هذه المعركة الدامية التي حدثت بين من يوم ليس بين النبي عليه الصلاة والسلام وقريش أو بين رسول الله عليه السلام والحزاب لا يوم بين رسول الله عليه السلام والروم وما ادراك من روم هذه المعركة كانت أعظم سرية على الإطلاق أي من خلق الله سبحانه وتعالى السماوات الأرض ما كانت هنا سرية أعظم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 بلدان النصارى بالشام يعني كانت أول خطوة سجلت في التاريخ نية لفتح بلدان الشام كانت في جمادة الأولى من العام الثامن جمادة الأولى من العام الثامن الموافق طبعا بأيامنا هذه شهر سبتمبر أو أغسطس 629 للميلاد يعني 629 للميلاد هذا أمر سهل على الناس ضبطه لأن ممن ضبطه زيد على المسلمين ضبطه الروم لأن ما كانوا ينتظرون لقاء مثل هذا مع المسلمين كانت الوجهة إلى مؤتمر ومؤت هذه قرية من أرض البلقاء بالشام من أرض البلقاء بالشام البلقاء بماذا تفكروا. بماذا تذكركم من البلقاء غير مع البلقاء إيش تفكر الرو... الأردن تذكروا الأردن إذا شوف من مدينة الأردن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 عظيم بصرة الشام بصرة الشام يعني حدود سوريا والاردن حدود سوريا والاردن فعرض له رجل هو أمير البلقاء فش باش توصل لحدود سوريا لابد بالبلقاء بالاردن فعرض له هناك أمير البلقاء كما نقول نحن الوالي على هرقل انهم كانوا نصارى عرب والي هرقل على البلقاء واسمه شرحبيل, شرحبيل الغساني شرحبيل الغساني بن عمرو عرض لهذا الصحابي الحارث بن عمير فأوثقه رباطا ربطه صور قال له وعلامة الرسل معروفة يحمل رسالة بها خط فربطه ظن الحارث بن عمير أنه سيقع في الأسر فقط حتى ينظر في أمره أهو أو جاسوس او أو غير ذلك فإذا به يضرب عنقه صور يعني يقتل صبرا هكذا يربطه ويوثقه ويضرب عنقه فاشتد الأمر لاشك على رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما بلاغوا الخبر ولأن قتل السفراء وقتل الرسل كان من أشنع الجرائم ولا يزال إلى هذا الوقت يعني كما نقول إحنا قانون الحرب حتى في الحرب حتى في الحرب والسيوف هكذا والرماح تتطاير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 إعداد جيش لم يصل عدده من قبل مثل هذا العدد إلا في غزوة الأحزاب في غزوة الأحزاب ربما وهو هذا العدد الذي أعده رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس لغزوة هذه سريه بعض الناس ربما سمي المؤتع يسميها غزوة لا كما هذا معنى اللغوي هنا غزوة لكن الغزوة التي يخرج فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس لغزوة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 ما قاله من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الصرايا ويقول اذا قتل فلان اول مره ان قتل زيد فجعفر وان قتل جعفر فعبد الله بن رواح انتهى وسمي هذا جيش الامراء جيش الامراء ثلاث عين الرسول عليه الصلاه والسلام ثلاثه اذا ما هلك الاول المهم امرهم ان ياتوا وين اين قتل ذلك الصحابي الحارث بن عمير قتلا بالشام امرهم ان ياتوا مقتل هذا الصحابي ويدعو اهل تلك البلده الى الاسلام لانهم لو اسلموا عصموا دماءهم ونسي رسول الله عليه الصلاه والسلام ما فعلوه من باب قوله سبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سالوا فلا بد من دعوتهم إلى الإسلام. فإن أجابوا وإلا فقاتلوهم والا فقاتلوا. بعد إعداد الجيش، تلات بعد تعيين الأمير، بعد تعيين المهمة، هذه أول خطوات التي لا بد منها في الحرب. تقدم النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الجيش وكان سبحان الله من أدبه عليه الصلاة والسلام وهذا كنا قد فصلناه. جيدا في مجالس الترغيب والترهيب من كتاب الجهاد هذا أدب رفيع يعني يشهد الهمم ويعلي القيم كان عليه الصلاة والسلام يتقدم الجيش أو أحيانا يمسك زمام الناقة أو الفرس خطام الفرس القائد الذي جعله قائدا ويمشي يمشي معه حتى يوصله إلى مشارف المدينة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 خارج. هذا من الأدل فكان عليه الصلاة والسلام يوصل هؤلاء لأنهم ضيوف على الله سبحانه وتعالى لأنهم ضيوف على الله سبحانه فكانت عادته هذه فشيعهم شيع هذا الجيش حتى بلغوا مشارف المدينة يقول بريدة كمفسح مسلم رضي الله تعالى عنه بريدة قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا امر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه أو شيء ينبغي أن تكون أحسن الناس حالا أمام الله وأن تكون القدوة يعني الناس تال في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا يصيه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا أي عملهم بخير ثم قال لهم الجميع يسمع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 شيء النبي عليه الصلاة والسلام شوفوا الآن، وما نشر حين هك، جهة الشمال، جهة الشمال، إذن أوصلهم إلى سنية الودع مفكرين، لما تحدثنا عن هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، بينا أن الرواية اللي تقول خرج بنات النجار شو يقولوا؟ قال عل بدر علينا. هذه ليست في شيء، هذه ليست صحيحة. لماذا؟ زيادة بانها ضعيفة من حيث السند كان ما تنيو يكذبوها شغل الرسول صلى الله عليه وسلم جاء من مكة وثنيف ودع من كيف طلع البدر علينا من ثنيف ودع ما هو اللي جاء مفهوم واحد من إما تقول كاذب ولا ماشي هو اللي جاء عليه الصراطس فتنيف ودع من هنا من الشعب الرسول عليه الصلاه والسلام جاء من الشعب نعم بعض العلماء يقولوا كذب غزوه تبوك لما رجع لما رجع من تبوك جاء قال خرجوا وقالوا طلع البدر عليه ماشي من ثنية الوداع يا الله ماشي مع ذلك يا ضعيف المهم لا ينطلي عليك مثل هذا الضعف لابد أن تعلم أن هذا الضعف المهم الرسول عليه الصلاة والسلام اليوم يوصل هذا الجيش والشيء إلى أين إلى ثنية الوداع وحانت لحظات الوداع ومن أجل ذلك قيل سميت بثنية الوداع لأن الناس يوصلوا بعضهم بعضا إلى ذلك المكان فيودعوه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 كان كثيرا ما اللي ليدرس معنا السرايا سليد زيد بن حارثه جاءت في عدد من المرات يعني كثيرا ما كان يرسله حتى تقول السيده عائشه رضي الله تعالى عنها كما في مصنف بن ابي شيبه تقول ما بعث رسول الله عليه الصلاه والسلام زيد بن حارثه في جيش قط الا امره عليهم يعني تتاني كثيرا ولو كان حيا بعده لا ولي وليه يقول لك هذا الشيء شكور شيء قال وحده ما إيش بنت أبي بكر بنت أبي بكر التي تعلم أن أبا بكر هو خليفة المسلمين تقول لك لو كان حيا زيد بن حارفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لا استخلفه لقل أنت خالفة فكان رجلا عظيما زيد بن حارفة فهذه المرة قلت لا يؤمره على جيش يبلغ عدده الثلاثين يبلغ عدد خمسين بل يؤمره على جيش يبلغ ثلاثة آلاف مقاتل شرف يتنافس عليه الرجال وتنوء بحمل الجبال لا صعب أنا هذا تشريف وتكليف الوقت نفسه ها هو زيد يودع أحب خلق الله إليه عليه الصلاة والسلام ويودع حبه وهو أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه وينطلق إلى مؤت أو إلى موته لا ندري وودع عليه الصلاة والسلام ابن عمه شكون جعفر ابن أبي طالب هذا ابن عمه الذي عانى الآلام ولم يشبع من رسول الله عليه الصلاة والسلام جعفر عاد في العام السابع يعني ما بقي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من سنة وشهرين أو ثلاث أشهر يعني أحسب من هارج هاج في الحبش يعني في العام الخامس وهو في الحبشة إلى غاية العام السابع كم ظل غائباً ما يقارب 12 سنة. 12 سنة غائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يخرج ويودعه عليه الصلاة والسلام، يخرج في أول غزوه يغزوها. أي أول غزوه يغزوها مع المسلمين بعد قدومه من للحبشة. كان يأمل ويتمنى من كل قلبه أن يكون هو أمير هذه السرية الأول. يروي لنا الإمام أحمد عن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 ليس حسنا كلهم يريد أن يكون له هذا الشرف، فوثب جعفر، فقال ب أبي أنت وأمي يا رسول الله لا كنت أرهب أن تستعمل علي زيدًا، يعني كنت أود ألا تستعمل علي زيد، اجعلني أنا، فقال عليه الصلاة والسلام شوف كيف رده، انظر فإنك لا تدري أي ذلك خير، لا تدري أي ذلك خير.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 عامر بن الاكوع كان يردد شعر عبد الله بن روح شاعر فلا فرى شعره فقط في الحرب الذي ظل يردد وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا شق معروف من الفجر صاطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع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 أعصابهم رضي الله تعالى أم كانت ساخنة وحارة كحرارة قلوبهم شوقا للجنة لا ندري مهم كانوا جالسين يتشاورون ويتحدثون فبلغهم من السنة فعرفون أنه يرترس الجاسوس نقيما ترسل دائما جواسيس يترقب العدو أين هو كم عدده ما هي عدته فجاءهم الخبر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 وهم في تحاورهم وتشاورهم اذا بالخبر الثاني ياتيهم خبر وهم وقع في وسطهم مثل القنبله فطاشت افكارهم في كل اللحظه شف لما يكون واقع شيء في الوسط كيف الناس كلهم يعملون هكذا ما كان في وسطكم يطير فهكذا حدث هذا الخبر انه قد انضم الى نصارى الروح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 صار عددهم مئتي ألف لا شك أن الحسابات كلها قد اختلطت على المسلمين أن لجيش صغير قيل أنه بلغ ثلاثة آلاف بعضهم يقول ألفين وشيء أن لجيش صغير يبلغ ثلاث آلاف على أكثر تقدير أن يواجه هذا البحر الخضم البحر. ظروف قاسيه للغايه الا ان الصحابه بلغوا من الشجاعه والاقدام والتوكل على الله الغالب هم ما خرجوا الا للذي منه يهربون لا لا مش تهرب من الموت هم خرجوا للموت خرجوا للشهاده يطربون وللحور العين يخطبون فعزموا بعد المشاوره على المضي قدما وعلى اقتحام هذا البحر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 رأى امواجا بشرية شوف أنت أمواج من البشر إذن ذاك البحر حق كان بحرا لكن من الأمواج البشرية قد تدفقت من أرض الروم أمواج. جيش رومي أوله ربما في أوروبا وآخره في مؤتن جيش عظيم قد أعد واستعد لابد تعرفها أعد واستعد أعد لا ندري كم عدد بالضبط لكن كما ذكرت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 إياكم منكم عشرون صابرون مئتين ما عشرون ضد مئتين هذا امر إياكم منكم عشرون صابرون مئتين يعني صابروا مئتين إن كنتم عشرين كل واحد عشر وإياكم منكم مئة ألف مئة مع ألف ماشي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 من عدوهم لم ينبغي لهم أن يفروا لم ينبغي لهم أن يفروا إذا لقيت كنت مياهما مئتين لا يجوز لك أن تفر وإذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتالهم لم يجب صح؟ أفضل تبقى إذا قدرت ما تبغل ما كان؟ ما كفار ألف 920. والصحابة 314 أكثر من الضعيف ومع ذلك بقية المؤمنون ولقد نصاركم الله ببر وأنتم عز لا تقول الله أن لكم تشكورا إذا صبا قال لم يجب عليهم قتالهم وجاز لهم أن يتحوزوا بالعكس ما قل جاز لهم أن يثروا يعني يذهب لكن الفرار سنرى بعد حين سنرى أن الفرار قد يؤدي إلى مصيبة اكبر التحوز أو التحيز هو أن تذهب إلى أكبر أو أقرب شي أكبر أقرب معسكر عندك مثلا حلت معركة هنا ما قدرتش يعني شفت بالعادد كبير روح وين أقرب معسكر عندك ليأتي لي بالمدد حتى لو لاحقك الكفر الحقوق لو خاش كفر ما لو لاحقك الكفر وين يسيبه روح المدد يرجعوا اذا هذا التحيز سعى تفيره وين تفيره روح بلادك عم بجيب مشكله عم بلادك ترك هارف هذا واحده وبيعي شي احتوه يسيبك جيس راح هواش ربحتو يسيب موراك جيش هذا صعب دا تحيز غير الفرق التحيز ان تذهب الى اقرب معسكر يساندك ويمدك بالمدل قلعة او حصن او غيره. ذلك قال بتحوز وشوف فقهة ابن عباس ما قالش فرد تحيزوش مش مجير مش مشكلة لأهل البناز في صاحب بخاري قال ابن عباس قال لما نزلت اياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر واحد من عشر صح قيل. فجاء التخفيف فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فإيكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين قال فلما خفف الله عنهم من العده العدد نقص من الصبر بقدر ما خفف من عنهم تثبيت لن يكون مثل العدد سبحان الله يدلك الله سبحانه قدر ما مستوك عليه بقدر ما ينجي عليك الصوت. الآن هم معذورون أم ما معذور؟ معذورون. الآن هم معذورون بأن يتحيزوا وينسحبوا نظرا لأن عدد الروم لا يفوق فقط الضعفين بل أضعاف المضعف. لو كانوا ثلاثين ألف رم عشرة أضعاف. فما بارق لهم مئتي ألف شيء لا يتصور. قلت أشبه بالأساطير. هم الآن صحابة الثلاث سبعين مره شو. سبعون ضعفا ماشي لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما ضعف وما فعلوا ذلك وما تحيا تذكروا نصر الله لهم يوم بدر تذكروا نصر الله لهم يوم الأحزاب ومع نشوه هذه الذكرى بكة الذكر وما يفسدها إلا مثل هذا الغنيم مع نشوة هذه الذكرى الطيبة سبحان الله يعني انت لما تكون ذكر أن الله ولقد نصاركم الله ببدر وأنتم أذل زيد يوم الأحزاب كيف نصرهم الله على عشرة آلاف عشرة آلاف مقاتل جاءوا جرؤهم من فوق من, من اسفل عجيب ونصارهم الله ورد كيدا الظالمين إن قلت مع كل هذه النشوة صاحبتها نشوة أخرى فقد حام أمام كل مسلم في تلك اللحظات طيف طيف من أطياف الجنة يعني صاروا الآن يتذكرون ما أعضى الله لهم إن قتلوا في هذه المعركة إذا لم يبقى بينهم وبين الجنة إلا أمتاع يقتلون ويصارفون من الجنة والله عز وجل يحب ذلك طبعا. لما تسأل لماذا ما صار أو لماذا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 جعله على الميمن يمين وجعل على الميصر عباده ابن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنهم جميعا لاس كل شيء في وقته وما كان يظن الروم ما كان يظن الروم وجيش الروم أن هذا الجيش الذي لا يتعدى ثلاثة آلاف على أكثر تقدير سيبادر إلى الهجوم كانوا جازمين أنهم سيعودون من حيث جاءوا وأن مصيبا هو ديارهم فإذا بهم يفاجؤون بصوت زيد بن حارثة يعلن عن بداية الهجوم فوجئوا وما صدقوا أعينهم بل أنا أقول لك حتى الأرض تلك الأرض أرض مؤتاة أرض مؤتاة ما شارقها بل وما شارقها وما غاربها لم تشهد مثل ما شهدت الآن كيف ثلاثة الاف ضد مئتي ألف هذا لا يكاد يصدق ما حدث من قبل وأيقنت الأرض التي تقلهم وأيقنت السماء التي تظلهم أنه إذا هبت رياح الإيمان أتت بالعجاب وترى زيد بن حارثة طبعا الآن دخلوا ساحة القتال وترى زيدا يقاتل قتال الجيش بكامله كان يقاتل قتال الجيش بكامله كيف يضرب مشبه بسعد سعد وقاص الذي قيل عنه يوم بدر يقاتل قتال الراجل والماشي حفره. يقاتل قتال من هو على الفارس ومن هو يسير ويركض كم لديه من يد لا احد يدري وهو يحمل الرايه يحمل الرايه ويضرب رضي الله عنه وقد اثار الجميع قد اثار اعجاب الجميع وتمنى الكفار لو انه كان من بين صفوفهم وخاصه خاصه ذلك الصحابي جعفر الذي أيقن صدق ما رسول الله عليه الصلاة والسلام أدرك قوله ماذا قال له انظر انظر فإنك لا تدري أي ذلك خير عرف كيف قالها فيها كيف بعينه كيف يفعل زيد بولائكم الكفرة كيف يقطع رؤوسهم ويقطع أطرافهم ويضع أو يدوس جثتهم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 الشقراء استقبل الروم حاملاً راية، الراية يحمل الراية ما تركها، حمل رايته وراية رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى، وهو يتلقى الطعنات في ظهره، في بطنه، في رجليه، وهو لم يترك الراية حتى قطعوا يده اليمنى، فأمسك الرايه بيده اليسرى وظل يستقبل تلك الطعنات بالرماح والسيوف وغير ذلك.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 على أرض مؤتب جسده لكنه في الحقيقة حلق بعيدا بعيدا بعيدا إلى دار السلام ودار الأحلام أعظه الله سبحانه بجناحين من الجنة ولقب بعد ذلك بجعفر الطيار أو بذي الجناحين لما أعظه الله سبحانه وتعالى بهذين الجناحين المهم ما سقطت الرايه ابدا لا زالت رفق لماذا حملها عبد الله بن رواحه رضي الله تعالى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 ولكن شعره ذكره شوف مزيه ذلك الشعر الذي يجذب القلوب كان هذا تردد عبد الله بن رواحه يعني مشي إنسان يعني عادي عبد الله بن رواحه إذا صنفته تصنفه من العشر الأولين الشجعان هذا تردد ماذا يدلك إذا واحد قال لك إلى أي مدى بلغت غزوة مؤت مؤتة ومعركة مؤت إلى أي مدى بلغت قل تردد عبد الله بن رواحه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 تن او تكرهين ساكرهك على النزول ان اجلب الناس اي انصاحوا واجتمعوا وشد الرن اي اكثر من الصياح الذي يشبه البكاء تحميسا ما لي اراك تكرهين الجنه قد طال ما كنت مطمئنه كثيرا ما كنت مطمئنه هل انت الا نطفة في شن في شن اي في سقاء بال شقاء البال مثل ما خصناش قلنا غالبا تكون من فخار هذه شنا من جل بالي انت هكذا نطفة في شنا شو الإنسان لما ينظر لحياته بأنها نطفة رايحة عادي تهون في سبيل الله عاد في شنه اعطيها أعطيها لله سبحانه وتعالى وقال أيضا هم. طبعا الصحابة لما سمع هذا الشيء نحن ما إحنا الآن سمعه. تسمع هذا الشيء في المعارك مش ما تسمعون الآن في السل يذكرك بلي أنت نطفة في شنه خلاص ما كل شيء راح في سبيل الله هينا نم رخيص وزادهم الآن قوة زادت قوة المسلمين وزادهم أيضاً فقال يا نفسه إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليتي يا نفسه إلا تقتلي تموتي يعني كما تموت الآن قد تموت عادي من لم يموت بالسيف مات بغيره تعدد بالأسباب والموت واحد وتموت هل أفضل سورك تمشي عندما صدمتك السيارة أورك ما الشيء يقع عليك مثلاً شيء على رأسك تموت تماماً يا نفسه إلا تقتلي تموتي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 فقال ثم نزل فلما نزل أتاه ابن عم الله نزل يقاتل يحمل الرايه جاءه ابن عم الله هو الآن يشم رائحه الجنة جاء ابن عم يذكره بالدنيا فأتاه بعرق من لحم العرق عظم في شويه لحم أتاه بعرق من لحم فقال شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت يقول الأيام رأي طالت نحن نسردها الآن في دقائق معدودة في أيام أيام باش قتل الزيت أيام باش قتل جعفر أيام باش الثالث قال فإنك قد لقيت في أيامك ما قد لقيت فأخذه من يده ثم انتهس نهسا ثم سمع الحطمة الحطمة هي الزحام الذي يحطم بعضه بعضا الناس الان الآن في ناحية الناس فقال وأنت في الدنيا الزوج يكون عن فوق يتسابق الباب الجنة وأنا في الدنيا وأنت في الدنيا ثم القاه من يده ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى لاحق بصاحبيه رضي الله تعالى عنهم اختفى أمراء الإسلام الثلاثة اختفى أمراء الإسلام الثلاثة لكن مرايه الإسلام لم تختفي ظلت ترفرف فقد اختطفتها يد يد أحد الصحابة الذين يعشقون الشهادة ولا يحبون الإمارة أخذ أحد الصحابة الذين يحبون الشهادة حقا يحبون الجهاد حقا لا يحب الإمارة إنه من؟ انه ثابت ابن الأقرم أخي بني عجلان وهذا إن شاء الله تعالى سنسرد بقيته غدا نكتفي بهذا الليل وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن